رسول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه <تصفيق> <تصفيق> الحديد احنا توقفنا عند المقدمه اللي هي صوافت بينا في اسماء الله عز وجل وصفاته وقلنا قد ايه المقدمه دي اولىها كثير من المفسرين عنايه هامه وبعد كده دخلت على طول في قول الله عز وجل امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير قلنا بدأ بفعل الأمر بعد هذه المقدمة هو تجديد الإيمان والإنفاق وفي ناس, ناس قالت آمنوا هنا المقصود بها تجديد الإيمان يعني مش, مش بداية الإيمان لأن دول مؤمنين وقلنا الصورة دي نزلت في وقت في إيه؟ في أزمة وفي شدة وفي تعب تجديد الإيمان في الأزمات احنا قلنا يحتاج إلى معرفة الله عز وجل تجديد الإيمان في الأزمات عشان كيف يفضل حي نابض بنفس قوة الإيمان اللي كانت موجودة في السراء عشان تبقى هيها موجودة ساعة البلاء والضراء تحتاج إلى معرفة الله عز وجل ثلاث هنا أمر بحثين آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا وقلنا حتى في نفس الآية على طول في ناس استجابت مباشرة فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كذلك والإنفاق كثر ذكره في هذه الصورة كثيرا بأن وقت الأزمات يحتاج الدين إلى بزن والإنفاق ليس مجرد الإنفاق المادي فقط وإن كان ده أهم حاجة لكن الوقت الدين يحتاج إلى بذل وده نقطة مهمة جدا في السورة أنا أريد أن أخيال معايا معي محاول الصورة اللي هتتكرر معانا قلنا قضية النور مرة اللي فاتت وزينه هيتكرر معانا في السورة مسألة الإيمان بالله هيتكرر في وقت الأزمات معرفة الله عز وجل معاني معانية لازم نعرفه في وقت الاسمات هتيجي معانا ايضا مسألة البذل والانفاق او الانفاق والبذل الذين الله عز وجل في وقت الاسمات هيتكرر معانا في السؤال جيب امرين امين بالله ورسوله وانفقوا وبعدين لكل امر جاء ايتين تعلله وتبينه ايتين للامان وايتين للانفاق بدأ بالامان وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم من وما أي, أي أي شيء لكم هتستفدوا إليه وما أمنتوش ما بتؤمنش وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لو قلنا أن الموضوع ده لتؤمنوا بربكم وقد أخذ الميسا المقصود من الإيمان هنا مش مجرد الإيمان ابتداءا بل تجديد الإيمان في وقت الأزمة فكأن ربنا بيقول لهم في الأزمات دي ما أمنتوش الإيمان المطلوب منكم ليه بالرغم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بجد بصيغة المضارع أي يكرر, يكرر عليكم طلب الإيمان في وقت الأزم يعني إيه الكلام ده لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم يعني كان في أول لما أنت أمنت أخذ عليك العهد والميثاق إنك أنت هتطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الظروف في المنشط والمكره في الصراء والضراء من الأول أنت لما دخلت هذا الدين عقد معك الميثاق في كل ظروف ما اشتربتش ما قلتش لا انا عايز الدين بس من غير جهاد ومن غير زكاه لا ما اللي بيعمل كده ما بيقبلش منك انت عاهدت ربنا والميثاق اللي اخذ منك ده معنى كلمة وقد اخذ ميثاقكم اي بيعه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما اختل ابن كثير او مال بعض المفسرين ان هي مساله الميثاق اللي اخذ علينا لما اخذ الله عز وجل بني ادم وذريته أخذ المثاق عليهم مسح لظهر آدم وأخرج هدريته كلام ده في عرفة وبعضهم قال لا الميثاق ده الفطرة كان هو المثاق اللي أخذ علينا في عالم الذر أو مثاق الفترة أو مثاق بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان الميثاق معناه إن اللي بيطلب منك لا يخالف الفترة ولا يخالف الإيمان ولا يخالف البيعة فليما بتؤمنش في نقطة مهمة إن الإيمان يجب أن يتجدد في أزمتها تحصل فإيمانك يظهر على حقيقتك عندنا في أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا صالحاته ها. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيتيم وأصلح بلا طب هم آمنوا وعملوا الصالحات ليه اتكرر فعل الإيمان تاني يبقى آمنوا وعملوا الصالحات وإيه وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزل ده بيفيد التكرار وفعل نزل ده مش انزل على محمد نزل على محمد فيه يعني انتوا امنتوا بالله وعملتوا صالحات وآمنوا بما تكرر من نزول من أوامر على مدار الازمات يعني امنوا بالنزل نزل على محمد يوم بدر ان هم يروحوا يجهدوا وآمنوا بما نزل على محمد يوم أحد وأمانه بما نزل على محمد في صلح الحديبية وأمانه بما نزل على محمد في فتح مكة وأمانه بما نزل على محمد في تبوك مع كل أزمة بتتكرر بيتجدد إيمانهم لأن بتيجي أوامر خاصة بكل أزمة كل أزمة في أوامر معينة يعني ممكن في المرحلة المكية أوامر كفوا أيديكم في المرحلة المدنية لا قاتلوا وجاهدوا الأوامر بتختلف على حسب الأوقات والأزمات والفتن فإحنا لينا في كل وقت عبودية اللي هيستطيع إن يقدم العبودية الخاصة في كل وقت ده اللي حقق الإيمان المطلوب منه. لكن أغلبنا إلا ما راحنا الله بيستطيع ان يقدم العبودية المطلوبة والإيمان المطلوب في وقت الرخاء فقط. لكن في وقت الأزمات قليل اللي بيثبت. والصورة ولو تفكر ومرفقة إحنا قلنا صورة من المسبحات اللي بدأت بالتسبيح وإحنا قلنا أغلب المسبحات بيبقى فيها نوع من الإيه فيها نوع من العتاد لأهل الإيمان لست كما قلنا في سورة الجمعة بدأت بالتسبيح لأنهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها سورة التغابن بدأت بالتسبيح في ناس بتغبن فوقتها ومع عائلها وأزواجها وأولادها هنا في حصل نوع من الاستبطاء في البذل ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبه وهنا وما لكم لا تؤمنون وما لكم ألا ترثقوا في نوع من الاستبطاء حصل في البذل في الأزمات فتنزل الصورة دايما المسابحات تنزل في الوقت ده أن الله غني عنكم الكون كله يسبح لله عز وجل الله جل غني عن عبادته ويجي فيها عتاب في الاغلب التسبيح المسبحات في الاغلب والكلمه دي عايز استقراء قوي يعني في اغلب المسبحات فيها استعتاب عتاب واستبطاء زي صورة الصف بدأت التسبيح ايضا فيها عتاب اللي هي ايه ها العتاب اللي في اول سوره الصف لما تقولون ما لا تفعلون كبر مطنا يبقى اغلب المسبحات فيها ايه فيها هذا يبقى هنا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم يبقى يدعوكم مع كل وقت وكل أزمة إلى إيمان معين إلى بذل معين لذلك ربنا يقول لإيه بتح بتحدث أزمات هي أشبه بالظلمات فينزل القرآن يبين لنا ماذا نفعل في هذه الظلمة حتى نخرج منها إلى النور زي وقع صلح الحديبية كان واقع مش مفهوم عند كثير من الصحابة تنزل صلحة الفتح توضح لهم إيه اللي عزت. زي واقع بازوت أحد فقالها عمران مش فاهمين إلا حصل أن هذا فينزل سورة قالها عمران تباين لهم من الذي حصل فربنا بيقول لهم إيه لما ربنا طالبكو بالإيمان هو ما سبكوش وقال لكم آمنوا كده وخلاف لا هو الذي إيه ينزل على عبده آيات البينات ينزل بصغة المضارع يعني هو ما طالبكوش بالإيمان وسبكو لا طالبكم بالإيمان وكان بفهمكو تعمله إيه في كل موقف حتى في نفس الشورة اللي معانا قبل ما يقول لهم آ عالج لهم مشاعرهم الأول بمعرفة الله وبعدين لهم آمينهم فكذلك العتاب اللي بيحدث في كل موقف من الأزمات ليه ما عملتوش كده كان ربنا بنزلهم قرآني فهمهم نعمل ايه هو الذي ينزل بصورة المضارع على عبده آيات بينات. طب كلمة آية كانت كافية آية يعني حاجة ظاهرة وبعد لكن آيات بينات ليه ليخرجكم من في إلى النور ينزل بصفة المضارع ويخرج بصفة المضارع يعني أحيانا تحدث أزمات أقرب بالتشبيه إلى الظلمات اللي يقول الفتن الفتن ظلمة ذا الواقع أننا عايشين فيه كده فتن الظلمات ينزل علينا القرآن يخرجنا من الظلمات إلى النور يبقى دورنا عشان نستمر في هذه الوظيفة أن احنا نعود إلى القرآن وندور العلماء الربانيين يعودوا إلى القرآن يستنبطوا منه الواقع ده ايه الايات البينات اللي في القران تنزل فتخرجنا من الظلمات الى الايه؟ هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور ربنا مش هيسيبكم ابدا وإن الله بكم لا ايه؟ لراؤوف رحيم رؤوف رحيم إن في, في نور الفرق المصحح بني إسرائيل معناه أيوة دل خلا ال بني إسرائيل يخشوا في التيه دايما في كل المواقف إن كانت الآيات البيانات اللي تنزل يرفضوها فلما يرفضوا الآيات البيانات ما يخرجوش من الظلمات إلى النور كانت الصحبة تنزل عليهم الآيات البيانات يؤمنوا بيها ويطبقوها فيخرجوا في كل موقف من الآيه من الظلمات النور ويسقطون علينا إحنا كده لو ارتعدنا عن القرآن هنضل في الظلمات يبقى الحل الأوحد للخروج من الظلمات إلى النور إن نعود إلى الآيات البينات هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور الله وليه الذي عملوا يخرجه من الظلمات إلى النور هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجه النور وإما الله هديكم نعروف دي هذه مسألة تجديد الإيمان في وقت العثمات طب أناسألت المجزلي هي الإيمان هي العقيدة أنها دي ان انت لما تشوف اجتماع الاحزاب تقول هذا ما موعدنا الله ورسوله دي العقيده ده تجديد الايمان مش بس مطالب منك انك تثبت على ايمانك على ايمانك ده انت مطالب منك انك تبذل في وقت الازمات وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله خد بالك هنا لما قال انفقوا لما قال امنوا باين ان الايمان ده مناسب للفترة والايمان ده بيعه اخذت عليك وان الايمان ده ربنا ما خابش كده نزل لك ايات بينات كل دي حاجات تخليك ما تترددش في الإيمان لما قال أنفقه من الحاجات الأشياء اللي بشجع الإنفاق أن يقول لك أنفق الدنيا حقيرة أو أنفق عشان الثواب ده جي متأخر سألت إعلامه أن الحياة الدنيا لعب ولها وجاءت في نفس السورة والثواب هيجي الوقتي ومطار المؤمنة والمؤمنات يسعى نورهم أول حاجة بدأ بها في الإنفاق نفس البداية اللي بدأت بها السورة معرفة الله وما لكم قال لا في سبيل الله وإيه وللله ميراث السماوات والأرض. لله ما اللي أنت لسه ايه؟ لسه عنه ولسه قرأ عنه وهو في أول لله ما اللي هو مين اللي هو الأول والآخر والظاهر وما شيء عليه. لله اللي خلق السماوات والأرض اللي يعلم ما في الأرض وما يخرج منها. لما تيجي الآية لها واقع مختلف. كلمة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض. هنا لها واقع مختلف على الكلم. خلاص. وللله ميراث السماوات والأرض. الله جل أرضم علي. يعني الكل اللي بيموت ويبقى كل شيء لله الواحد القهار سبحانه وتعالى فأنت بتنفق في سبيل الله وخدوا بالكم في الأغلب كلمة مصطلح في سبيل الله ده ده معناه الجهاد والقتال في سبيل الله يعني مش بس هنا ولكن ألا تنفقوا في سبيل الله مش معناه اللي هو أوجه الخير العامة وإن كان في بعض المفسرين قال كذا لما كلمة في سبيل الله في أغلب استعمالها في القرآن وفي السنة لما بتيجي المصطلح ده في الغالب خاص بالجهاد. هتأوجوا الزكاة لما صدقات للفقراء والمساكين والعملين عليهم والألفة قلبوهم في سبيل الله أو في الرقاب. في الرقاب وفي سبيل الله يبقى في سبيلنا الجهاد. في الرقاب والغارمين في سبيل الله يبقى في سبيل الله هنا في الأغلب وده أهراء الجمهور جمهور والعماء والثقاء من... إن في سبيل الله هنا المقصود بها الجهاد خلاص يبقى وملاكوا بقال لا تنفقوا في سبيل الله يبقى ده وقت في أزمة وقت في شدة على الدين لازم نبذل للدين لازم تفذل لنصر الدين ربنا ولله ميراثه سماوات الأرض وجيش عجيب جدا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجاتا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير مسألة الانفاق في وقت الازمات هذه لا يستطيعها الا موقن ولا يستطيعها الا مصدق ولا يستطيعها الا مخلص تاني الانفاق في الازمات والضيق والشدة والبذل في الضيق والشدة لا يستطيعها إلا مخلص وإلا موقن وإلا مصدق في الأزمات لذلك جاءت بعدها على طول آيات النفاق الأزمات دي هي اللي بتميز في الواقع الدنياي أسوار جديد هي اللي بتميز في الدنيا بين المؤمنين والمنافقين التمييز اللي بيحصل بين المؤمنين والمنافقين يحدث في الدنيا في وقت الأزمات والابتلاءات ويحدث في الآخرة بصور يضربه الله عز وجل بين المؤمنين والمنافقين. المنافقين ثاني الصور اللي هيفصل و بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا هو الايه هو البلاءات والأزمات والفتح هنا بيظهر المنافق البل بيظهر المخلص والصادق والموكن وقت الضعف حدش بيبدو الإلم اللي عنده يقين عصد وقت الضعف نفيش أمل للنصرة نفيش أمل للتمكين الدنيا ضلمة فاللي بيبذل بالنسبة للناس انه بيرمي فلوسه في الهوة وبضيع جودة في الهوة اشتراح تسدي الناس مساكين غلبة عمرهم ما يكتبه انت بتبذل القضية مغلوبة مغلوبة ده فكر الموافقين يا عم انت رايح تعمل اي عم انت تقف جنب الصف الضعيف حد يقف جنب الصف الضعيف وقف في الدرب محدش بيبذل في وقت الازمات الا الماقب لذلك عندنا التصديق عالي اوي في الصورة وهيتكرر كتير التصديق والتصدق إن المصدقين والمصدقات وفي قراءة إن المصدقين والمصدقات وفي نفس السورة في كل القراءات ولذين عملوا بالله ورسله وليك هم وعندنا وعندين هنربط الكلام دي كله إن شاء الله مع بعضه في آخر السورة وهنيجي مسألة الريبة ولكنكم فدمتم عفوسكم وتربستم وإيه المؤمن ما بيرتبش ذلك مين المؤمنين لما ربنا حد يوضح لنا مين المؤمنين في آخر سورة الحضورات لما بعض الاعراب قالوا امنا لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلامنا ولما يدخل الامان في قلبكم قالوا بعدها على طول من المؤمنين يا رب إنما المؤمنون الذين امانوا بالله ورسوله ها ثم لم يرتابوا بعدها على طول وايه وجاهدوا مش هيجاهد إلا ان مش مرتاب مش هيستطيع البذل والجهاد إلا الوصل لدرجة عالية من اليقين دائما ان المرتاب ما يقدرش ايجا ما يستحملش على طول اخذنا امرأة من قبل زي المنافقين ما يستحملش يبذل ابزو اليولك ابزو ليه افرض بابر. افرد مشيت في الطريق وطلع الطريق ده مغلوب مرتاب اللي حالين اطلع مع بيته وبدر وهمة 313 و 314 واحد ذو القلة والتنين الف لا يا عم انا ممشيش في معالات خسرانك ده تفكير المنافق المؤمن بيبذل في الازمات البذل في الازمات اساس التفضيل لا يستوي منكم من من قبل الايه قبل السفح وقاتل اللي بيبذل في وقت الضيق وده اللي بيقدم زي ما قال الإمام مالك رضي الله عنه غيره هذه الآية آية تبين الفضل لأهل العزم والبذل في وقت الأزمات أهل العزم والبذل الآية دي بتحط لنا قاعدة أني مش كل المؤمنين زي بعضهم أني في مقامات للناس هذه المقامات ليست مقامات شرفية المقامات دي على أساس حاجتين على أساس السدق والبذل على أساس إيه السدق والبذل لو في واحد سبق وجي واحد بذل بعده مش ده السبق والبذل طب اللي يجي متأخر ما لش حدا؟ ما بقولوا ده متأخر لا ربنا قال ايه وكل أنواع الله الحسنى آخر الآية والله بما تعملون خبير الخبر دي بتيجي للنوايا يعني ممكن واحد دي متأخر جدا جدا جدا لكن بنيته واسبق كل اللي فات ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن ايه بمن صدق يبقى الشاهد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الاول الفتح ده هو بعض الجمهور المفسرين أي الفتح ده فتح مكه اليوم الطبري اختار وروعه بعض السلف اختار ان ده صلح لأن الفتح زي إن فتحنا لكن فتح المبينه واختار ان ده ايضا فتح المبينه صوره الفتح ده صورة وأن الفتح المبين هو دخول الناس في دين الله افواجا وبعض الناس فرق بين النصر والفتح اذا جاء نصر الله والفتح النصر ده للنصره ال ال ال الماديه الهزيمه ال ان انا كده تهزمهم هزيمه عسكرية انك تبتصر الفتح ده التمكين في قلوب الناس ودخول الناس في دين الله افواج دي. لذلك ان فتحنا لك فتح المدينه صلح الودعيه كان فتح ليه زيان الزهري وغيره بيقول ليه كان فتح لان دخل في الاسلام في السنتين اللي من بعد صلح ده قبل فتح مكه اضعاف اضعاف اللي كانوا في الاسلام قبل صلح ده فسمي فتحا فسمي سبحانه وبعض روايات وانكفى بعض سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على صلح الحدايبية او فتحنهو قال نعم بعض الناس حسنوا قال او فتحنهو قال نعم خلاص قبل صلح الحدايبية قبل قبل صلح الحدايبية المؤمنين ما يأمنوش على انفسهم زي غزوة الاحزاب كده ممكن في ظن المنافقين اي قوة تيجي تستقصولهم تعيشين خايفين تعيشين خايفين ممكن يستقصولوا في اي لحظة البدل في الوقت ده هو ده اللي بيسبق لان لا يستطيعوها الا موقن مصدق مخلص لذلك شرط الليل بيتكلم على الظلمه بقى اللي جات بعد الشمس والليل اذا يغشى في عز الظلمه دي كلها ربنا يقول ايه فاما من ايه اعطى واتقى مين اللي مين اللي يقدر يعطي ويتقي في الوقت ده وايه وصدق دقه بالحس ما لا يستطيعوها إلا مصدق وموقن ما يقدرش يبذل في وقت الليل يعني الأزمات والفتن والضلمة ما حدش يقدر يبذل إلا الموقن أنا قلت إلا الموقن وإلا مين والمخلص لذلك أخر صورة الليل إيه ها؟ أخر صورة الليل إلا بطغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يا رب ما يقدر ينفق ويبذل ويعطي ويتقي في وقت الليل إلا صدق بالحسنة وإلا اتغاء واجه ربي العالم إلا المصدق الممكن المخلص ده اللي يقدر إنه مش عايز حاجة مش بيبذل عشان القضاءة لو انتصرت يبقى أنا لا مش مرتاب خسنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم مش متربص مش قاعد مستني الذين يتربصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم ناكن معاكم وإن كان الكافرين نصيبا قالوا ألم نستحول عليكم ونمنعكم من المؤمنين صورة النساء لكن لا ده ينفق مهما كانت الأزمات زي بعضهم قال الآيات دي نزلت في سيدنا وبكر إن في وقت الضيق ألفقنا له كله فمتشعرفك إن التمكين هيجي إفرد بذلت ملك كله وراح الفاضي ده فكر المنافق إفرد ده لا لك أصلا إفرد ده أنا بذلت إفرد مبت عالفاضي ما مش حاجة على الفاضي عندنا شاف أنت بذلت وأخلصت نيّة اللي لو تحققت والمكان ده مكان شرعياً تنزل فيه إمزل نفسك إمزل مالك شو اللي على الفاضي خلاص وما عليكم أن تفقه في سبيل الله وللله ميراث السماء والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل يبقى هنا ربط القتل بالإنفاق قال إن كانت الغاية الأساسية من الإنفاق هنا القتل في سبيل الله يبقى بايزا عشان نخرج بقاعدة ان وقت الطاعة يؤثر في ثوابها تاني دي قاعدة مهمة اوية في الدين عندنا وقت الطاعة يؤثر في ثوابها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إليك لما عمل العبادة في وقت الفتن والقتل واختلاف الناس وانصراتهم كانت عبادة كالهجرة في التلت الأخير من الليل لها معنى تاني الصيام في القتال والجهاد في سبيل الله صوم يوم في سبيل الله يعني في القتال في سبيل الله وبعد الله بينك وبين النبي سمعين خريف البذل في الأزمات ثواب مختلف يبقى على حسب دي قاعدة مطاردة كثير جدا من الطاعات الـ الـ وقت الطاعة يؤثر فيه ثوابه لذلك الصادقين المخلصين يتمنوا البذل في وقت الأزمات زي ورقة من نوفة كده في أول بحثة النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا عليه, عليه صلى الله عليه وسلم فلما قال له أول مخرجيهم قال نعم قال ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني أكون فيها عن حين يخرجك قومك تمنى أن يبقى موجود لحظة الايه لحظة الأكتر نقطة استضعاط احنا أغلبنا ليتني أكون فيها جزعا ايشابا حين ينتصر الدين وإيه والناس بتعرف عشان يجأ سأخذ مع اللي بيزقب اغلب الناس عايز ييجي ايه يهيز مع البيض عايز ييجي يعني ايه فوقت, الـ الـ فوقت التكييف والمساجد المكيفة وان هو بس مكانه في الصف ايه جنب التكييف هو اغلبنا الا ما رحمه الله عايز كده انما انه يتمرمط ويتبهزل بقى لا في حين ان الازمات دي زي بنقول دي علامة فارقة من المؤمن والمنافق ولا يستطيع البذل فيها الا ما زي ما قلنا مخلص مصدق موقن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنان في نقطة هنا غريبة قوي بعد ما الفتح جه، لسه هننسق ونقتل برضو اي يا جماعة لان انا مش غرض من الفتح ان انا استليح انا مش عايز التمكين عشان انا اززئت من الضرب وزئت من الشفاين وزئت ان الناس بتهزاني في الشارع فأنا عايز تمكين بقى انا اتخرقت انت بقى التمكين يجي والناس يحترموا الملت لا احنا مش عايزين التمكين هزين التمكين عشان الناس تدخل في دين الله هي فواجه فلما الفتح يجي سواء فتح مكة او صلح دايبية ولسه في روم وفارس ما سجدوش لله عز وجل بقى نروح لهم ونلتق ونقاتل واحنا مش عايزين الفتح عشان نوعد ونقام تخلق تبقى بعد ما بيجي الفتح برضو في الفق وبرضو فيه الفق وبردو فيه ايه في القتال وكل ان وعد الله الفشن والله بما تعملون خبير خبير بنواياكم في بذلكم خبير بالصادق. من من المنافق يعلم المخلص من المنافق يعلم المرائي من اللي يفتغي وجه الله عز وجل يعلم اللي معاجني ده بالنسبة له الجنيه ده غالي ولا ايه ربا درهم سبق الفا درهم طاعة الازمات ممكن تعمل حدا بسيطة جدا قدام الناس ما تسويش حاجة لكن هي عليك تقيلة ربنا سبحانه وتعالى يعلم قدران عندك الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنة في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم ما عندوش فلوس ما عندوش غير جهد فاروح يبزو الجهد بدلا ويجيب فلوس يتطبق بيها فيتقونا منهم سخر الله منهم البذل في الازمات دايما وقت الازمات يا جماعة ده وقت اشتعال السخرية من المنافقين على المؤمنين الوقت بتاع الازمات والفتن اكتر وقت بيزدهر فيه سخرية المنافقين سخرية المنافقين من المؤمنين اكتر وقت يعني مت وقت الازمات لذلك الايات اللي جايه بعد كده احد تفسيرات قوي عشان سخر الله منهم يعني ايه سخر الله منهم بعضهم قال اليوم القيامة على الصراط اللي هي الايه اللي, اللي هتيجي معانا دلوقتي يوم يكون المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتادس من نورك يبقى زي ما في وقت الازمات اشتد سخرية المنافقين من المؤمنين يسخر الله عز وجل منهم يوم القيامة معايا؟ ده الربط بين آيات دي لآيات سخرية الله المنافقين يوم القيامة جات هنا إن وقت الفتح والبذل إن المنافقين بيتريعوا بيسخروا من المؤمنين والله بما تعملون خبير بعد المقدمة دي بقى من الذي يبذلوا وقته وماله ونفسه لنصر الدين اللاعز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حسنا لا رياء فيه لا من فيه لا تردد فيه لا ريب فيه لا تربص فيه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم انت يا رب يبقى لي اجر كريم على البذل انت يا رب وله اجر كريم يوم ترى يوم ترى يوم ده ظرف متعلق بكلمة له اجر كريم امتى يا رب ما ثواب كامل ربط على طول بالدار الاخر على طول قاعدة مضطاردة في القرآن تربية المؤمنين على انتظار الثواب الاخرى اولا وان طائفة المؤمنين جزء منها قد يرى وقد لا يرى في دي قاعدة في القرآن يوم ترى وجث بترى بعينك ده قمة اليقين دايما في وقت الفتن والأزمات القرآن يستعمل لفظ الرؤية عشان تنزل الآيات برضو وسلام على المؤمنين. لأن في, في وقت الفتن بتشتد السخرية فبتبقى عايز وبيشتد تعذيب سواء الكفار للمؤمنين أو سخرية المنافقين من المؤمنين فبتبقى عايز آيات تبقى بلسة زي آخر إبراهيم كده وترى المجرمين يومئذ. مقرنين في الاسوات تصربيلهم في قطران وتغشوا جوابنا او تصور لك مشهد فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هيتفرغوا بإعنيهم على لحظات تعذيب المنافقين في الجهنة ولحظات تعذيب الكفار في الجهنة فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل فويبر الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثويبوا ما كانوا يفعلون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الغريب برضو في الصورة لفظ المؤنث بيتكرر مؤمنين ومؤمنات منافقين ومنافقات مصدقين ومصدقات لأن في الوقت ده في نتير عام بنسبة للمؤمنين كل يبذل المرأة طفل رشاب الرجل كل يبذل مجتمع كله وفي المرأة ده المنافقين ليسوا فقط رجال النساء النساء برضو بايه بيقوموا بدور في وقت الفتن المنافقات برضو بيشتغلوا في الازمات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يفعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العمر النور هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من إلى الى الايه إلى اول نور جلنا في الصورة القرآن اللي بينزل في الازمات يعرفنا نعمل فيها ايه ثاني نور في الصورة موقف اهل الايمان الابطال في وقت الفتن كان نور لبعث المؤمنين الثانيين نعمل ايه؟ في قدوات بذلوا لا يستوي منكم الانفق من ايه؟ من قبل الفتح وقت دول كانوا هم النور في عز الليل صورة الليل والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكرة والامزة انا سعيكم لشتة. فين النور في عز الليل؟ فأما من؟ اعطى وصفة ده النور وجود نماذج حية بتبذل في زمن الفتن ده نور للناس اللي هي بقى كان قرآنا يمشي القرآن نور نماذج تطبق القرآن في وقت الفتن ده النور الثاني هذا النور يسعى يوم القيامة يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم دول اللي استفادوا من نور القرآن وبذلوا في وقت الفتن زي ما كانت الدنيا كلها ظلم وفتن في الدنيا وكان معاهم نور كذلك ظلمات يوم القيامة بعضها فوق بعض وهم بس اللي معهم نور فاللي كان مع نور في الدنيا هو اللي بمع نور في الآخرة وكلمة يسعى نورهم نورهم بيجري لان كانوا بيسعوا في الأعمال الصالحة ومش هم اللي بيسعوا مش مثلا يا مترى المبينات يسعى بنورهم لا يسعى نوره نورهم هو اللي بسابقه وبعضهم قال يسعى نورهم وهم يركبون على مراكب يعني النور سابقهم هم مش ماشيين بيجي ورا النور لا ده النور لازق فيهم عشان كده قال يسعى نورهم بين ايديه ما قالش امامهم لو قال يسعى نورهم امامهم كلمة امام دي معناها ان النور ممكن يبقى ايه قدامه سبق المسافه لا بين ايديه زي الخليفة كده او الامير والسلطان لازم بين يديه دايما يحصل موكب فبيبقوا موكب الاخرها هؤلاء وبايمنيه مالش ما عن ايمنين لو قال عن ايمنيه ممكن يبقى النور فيه بعيد شويه لا النور في ايده اليمين من بين أيديهم دول زي ما كانوا بيشعوا دايما على الطاعات قدامهم دايما نور أيمانهم تلقي الصحف باليمين ده اللي في النور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قالوا المجد إمتى يسعى نورهم بين أيديهم قالوا في أرض المحشر تبقى ظلمة بس اللي معهم نور وبعضهم قال على الصراخ هيحتاجوا الصراخ مظلم ضحبوا المذلة, المذلة. يحتاجوا على الصراط الى النور هيجي معاهم النور بتاع اعمالهم معايا يسعى نورهم بين عيديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات يبقى هما لسه ما دخلوش الجنة يبقى هنا قالوا ده الطريق الى الجنة سواء من ارض المحشر الى الجنة او على الصراط الى الجنة مش بس نور نوره بعدي. لا وكمان بيتطمن يعني مش مستامل انه يمشي واحده بيتقال له ايه ابشر بشراكم اليوم جنات طبعا المؤمن دي اشد لحظات الشوق الى الجنة بقى بدأ يجد ريح الجنة فعايز يجري فنوره بيسبقه زي وطبعا النور هنا بتاعه متفاوت على حسب الايه حسب الاعمال لما ربنا قال لا يستوي منكم لسه الوقتي لا يستوي منكم وان من, من قبل الفتح وقاتل نور اللي انفقوا من قبل الفتح وقتلوا اعظم من نور اللي انفقوا من بعد وقتلوا فتيجي الآية دي للي لسه عندهم مستغطاء للمذل في الأزمات تيجي الآية دي لك لا أنا عايز نور زيادة يوم القيامة فتيجي الآية دي تخليه يبذل وينطلق ويتحرك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم واليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو تأكيد وحصر ده الفوز العظيم موازين المنافقين مختلفة دائما وابدا عن موازين ومعايير المؤمنين موازين اهل الايمان ان الفوز العظيم هو انك تفضل ثابت على مبادئك الى ان تموت عشان كده لما طوع انحرامل من الحال قال فزت ورب الكعبة بالنسبة للمنافقين دي خسارة ده خسر فلوسه ده مات لو واحد حط فلوسه في غزوة. كل فلوسه في غزوة والغزوة خرجت واتغلبت ما كسبتش يعني لو واحد دفع فلوسه في غازه يتقهد مثلا نفترض ان في غازه كان في ضيق مادي وعايزين فلوس فاجي واحد من الصحابة حط فلوسه كلها في غازه يتقهد حصلت الهزيم المنافقين شايفين ان اللي حط فلوسه ده ايه خسر مقاييس مختلفة اهل الامان لهم مقاييس مختلفة تماما ذلك بالنسبة اعمال اهل الامان بالنسبة للمنافقين جنون لا يستطيعون لأني بيحسبوه حسابات مختلفة، ما عندهمش النور اللي في صورة الحديث، ما عندهمش نور معرفة الله، نور أعلم وأنما الحياة الدنيا لاعب ولاه، نور ما أصلوا موصوبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كلام النور اللي مجان معناه صورة الحديث، وتكرار كلمة يوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ما المنافقون والمنافقات فاليوم لا يأخذ منكم فدية، هذا اليوم هو اليوم الحقيقي اللي هتظهر فيه النتيجة والتمايز بين المؤمنين ومنافقين. يعني إيه؟ هيظل اهل النفاق مش واضحين بالنسبة للامان بالرغم ان بتيجي البلاءات نقولنا الصور اللي يميز من المؤمنون ونفقين في الدنيا البلاءات بس ميبقاش لكل الناس برضو يفضل المنافقين مستخبين وسط المؤمنين مش هيحصل التميز الحقيقي الفاصل التام إلا يوم القيامة زي كالحديث المشهور اللي مخالي ومسلم وغيره بتتبع كل امة ما كانت ربنا سبحانه تعالى بيقول بتتبع كل امة ما كانت تعبد فاللي بيعبده الشمس يمشي وراها لغاية لما يوقفوا النار واللي بيعبده القمر فتبقى هذه الامة فيها منافقوها نرسل من سنبول كده فارض المحشر هتفضل الامة دي ليصطوهم الايه لان هيفضلوا مستخبين وصطوهم لغاية لما الكفار يتميجوا عن المؤمنين ودول اللي بصوصوهم ساعتها بقى بيحصل المشهد اللي جاي ده يوم يقول المنافقون والمنافقات اللي تنعملون ضرور بعض المفسرين حلل الآية دي على المشهد ده بتاع حديث اللي أنا قلته ده ان ده أرض المحشر وان أرض المحشر هيحصل تميز من الإيمان أهل الإيمان والكفر ويفضل وسط أهل الإيمان المنافقية وبعدين أرض المحشر تضلم كلها وميبقاش نور غير مع الإيمان فأهل الإيمان ينطلق بسرعة سريعة جدا تجاه الجنة ساعة فيفاجأ اهل النفاق ان النور العمالي يخلص من حوالهم لان كلهم بيجروا ومش قادر يجي وراههم فيقولونهم استنونا مش عارف يمشي في الضلة فيقولون ايه انظرونا في قواة انظرونا نقتبس من نوركم خلاص يبقى بعض المفسرين قام كثير مفسرين حمل ايدي على ارض المحر بعضهم حملها على الصراط قال دا بيحصل قدام الايه على الصراط بيفضلوا كلهم مع بعض كده مشين في نور عين النور اللي عندهم تعمين تعال مؤمنين ومنافقين كالعدم يستخبين في الزحمة يجي على الصراط المؤمن يأخذ النور بتاعه ويمشي عشان كده يسعى إيه نورهم بتحب كل واحد مع النور بتاعه المؤمن يعدي مع النور بتاعه غير منافق معتقد, معتقد أن أول لما يدخل على الصراط هيا مع النور يفاجئ إنه أول لما يجي على الصراط النور بيختفي ده قول الحسن البصري قال هذه خدعه الله عز وجل للمنافقين ان النور ينزع منهم على الصراط فيسقط في جهنم والعجوز يقاضينا الله وقضينا او شكر الله منه يبقى اذا اما الاية على ارض المحشر او الاية على الصراط ايا كان ده موقف اخروي بيترك فيه المؤمنون المنافقين وبيسعوا سعيا ويسعون سعيا سريعا إلى الجنة سواء من أرض المحشر للجنة أو من على الصراط وبيبقى المنافقون ليس معهم إيه؟ نور يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين أمنوا انظرونا لأهم طلو عيدوا معهم النور قالوا استنى شوف بقى هنا إيه دايما المنافقين كانوا في الفتن بيتبروا من المؤمنين ويتطريعوا عليهم ويسخروا منهم وعايزين يبقى بينهم وبين المؤمنين حواجز يعني دايما المنافقين لما بيحصل هزيمة يروح للكفار يقول له ايه انا بنستحوذ معاك انا بنستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين مش انا كنت معاكم يقول له بس انت كنت بس انت اسمك ابراهيم ومحمد وعباس وده انت, انت. لا, لا لا لا ده انا بخدعهم انا اصلا معاكم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنوا اذا خرج اذا شافون قالوا إن أنا معكم أنا معه قدرك كنت بدأت حق عليه شوف الوقت هيفضل يجري بظلة وراء المنافقين يتحايل عليه أبوش إديك وخليكوا معه ومعنوا كان تبرر منه في الأزمات وفي البتات ولحنا بتجوب الوقت لأن المنافقين الوقت عمل إيه, ايه لا إحنا موضوع الإسلامين دول لا أو موضوع الدين ربنا إحنا مش ولا والمادة الثانية إحنا إحنا من الأول قلنا بلس لأن كلوا لايت عمل إيه عايز يتبغى يحصل تمكين احنا طول عمرنا اصلا بنقول الجيل دوت ولازم نحافظ على المادة الثانية ومتديم بالف شويه يبقى علاني بالفطره ساعات لما وشويه يبقى متديم بالف فهتلاقيهم ايه هم المنافقين كده ما لهمش مله ولا ده ببحث عن مصلحة عشان كده دايما متربص ومرتاب ودايما متربص ومرتاب تايه امشي هنا ولا امشي هنا امشي هنا ولا تايه دايما فهنا ثاني إجراء يا ممين انظرونا, انظرونا يعني استنونا انتظرونا يعني وبعدهم قالوا انظرونا يعني انظروا إلينا ذكر الزمخشري المعنى ده لكن في بعض انظرونا نقتبس نقتبس ما قالش نأخذ من النهوكب نأخذ يعني هنأخذ منكو حتة وفنوركو ينقص لا القبس انك ايه تاخد شعرة من حد من غير ما شعلته تنقص فقال له ما تخافش انا ايه مش هقلل من إيمانك ولا حاجة انا عايز قابس بس حته صغيرة ايه تمشيني معتقد ان الدنيا هتمشي كده زي ما كانت ماشيه في الدنيا كده انه يراضي المؤمنين ساعه المؤمنين يكسبوا ويراضي الكفار فهو معتقد انه هيراضي المؤمنين خلاص بقى معلش يا جماعة انا اسف واحنا مع بعض انا معكم ومش احنا الاخوات وسع فهو معتقد ان الحادم يعني لما الدنيا طفت ما قالش يا رب فهو متعود يقوله يا رب اصلا هو متعود يراضي الناس فلما لقى الدنيا طلبت اول حاجه فكر فيها مين يراد المؤمنين قال لك اوبا ده الوقت ده وقت مين وقت المؤمنين يلا على المؤمنين عادي لو تحسس ان الوقت هيبقى لو ادعك عليه وقت الكفاء يلا على الكفاء فهم ما عندوش كلمة يا رب هو عنده يراد الناس عشان ما صرفه تاهمنا انظرونا نقتبس منه ريكو قيل الرجعوا وراءه كلمة قيلة ما قالش قالوا لهم بعد ما في قال المؤمنين ما انشغلوش بيهم ولا يبصولهم طلع يجروا ولا يعبروهم والملايكة هي اللي ردت عليها يعني المؤمن في وقت الأزمات ما ينشغلش بكلام المنافقين ما تنشغلش بيه ما سلتفيدش له أصلا اوعى تتفرج على البرنامج ال... اوعى <تصفيق> اللي بيجي مساءً دو ما تنشغلش ما تنشغلش أبداً لأن انت هتنشغل ما تضيع وقتك ما تنشغلش هو هيجي الوقت اللي يجي وراك ويقول لك إيه انظر هيجي في الدنيا أو في الآخرة قد نموت ولا نراه بسحياتي هيات يوم هذا اليوم انتظروه فسوف سفائيتي يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انتظرونا نقتبس من رككم من رككم قيل رجعوا وراءكم بعض المفسرين قالوا جاء وراءكم استهزاء وسخرية يعني ايه كانوا في أرض المخشى الدنيا ظلمت طلع المؤمنين يجروا على يصنع نورهم بهم مركبين مركبهم سموها النجوب ركبين عليها وطلعين على الجنة المنافقين فلو عدوا وراءهم يستنونه يستنونه الملك يتو منرجع فالمنافقين ييجوا ورجع وراء ما يلاوش إيه ما يلاوش حد نفس الخدعة رجعوا وراكم فالتم يسموه وبعضهم قال رجعوا وراكم يعني وراكم دكان في الدنيا النور لا يلتمس في الآخرة النور كان يلتمس في في الدنيا رجعوا وراكم دفعجيم يعني أرجع الدنيا هت نور النور بيجيشنا فيش تحصيل هناك اليوم جزاء وليس عمل ارجع الدنيا اشتغل ارجع وراءكم فالتمسوا نورا اهل الامان كانوا يلتمسون النور في زمن الفترة اهل الامان كانوا يلتمسون النور من هو الذي ينزل على عبده ايات بينات من القرآن يلتمس بحاوله يتلمس كده ويبحث عن النور فبيقولوا الاهل النفاق الملايكة بتقولهم يرجعوا ودوّروا على النور في الدنيا يبقى إما سخرية والاستهزاء او خبيعة لهم ان هو يرجع ملقيش حاجة او ان ده تعجيز تقولوا رجع عالدنيا بوقت ال العمل انتهى ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا يجي ويرجعوا يفاجأ فضرب بينهم بسور له باب فاق السرعة فضرب تفيد السرعة والتمكن السور اللي اتعمل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبالية العدد هذا الصور هنا بقى اخيرا يحدث التمايز الحقيقي النهائي بين المؤمنين والمنافقين يبقى هيفضل فيه تداخل دائما وامدا هيفضل جوانا في ناس وسطنا مش حاسين بيهم لو خرجوا فيكم هيفضلوا فينا كده لو خرجوا فيكم ماذا يدوكم الا خبار بالاسف وفينا سماعونا له ما وسطنا مش حاسين بيهم هذا التميز لن يحدث إلا بهذا السور أهل الإيمان يعلمون هذا السور في الدنيا من الآيات البينات اللي بتنزل من القرآن ويعلمون هذا السور في زمن الفتن أهل البصير بس مش كل الناس بيعرف. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولتعرف ماهم في إيه في لحنق بس مش كل الناس مش كل الناس يعرف ماشي فضيب بينهم بسور له ليه, ليه له باب يعني بعضهم قال ليه الصور ده اما هو لا قد يجب أن نفسنا تماما بين المنافقين ومؤمنين ليه له باب ؟ بعضهم قال بعض اهل الامام بعافي الامام هيتأخر شوية بس مع نور شوية صغيرية طيب يتحط الصور ويتسب الباب يعدي منه اخر كله مؤمنة معها ايه ؟ مع نور اللي بقى معها النور على قد صبع رجلين صغية واللي معه النور اخر بقى شوية صغيرين ايه ؟ ماشيين والمنافقين بيتفرجوا على الحفرة بقى واخر شوية صغيرين معديين والب وبعضهم قال هذا الباب زيادة في الحسرة للاهل النفاء عشان يفضل دايما يتخال ما بيفتح وهو ايه مش يفتح معنى دات قال في قول الله عز وجل اخر سورة الهمزة انها عليهم مقصبة بيتحط في تابوت والعاذ بالله الهمزة الهمزة بيتحط في عمل ممددة بيتحط في تابوت ولو او في سجن ولو باب والباب يتقفل لعنه مش يتفتح بس يفضل منظر الباب عشان يفضل دايما يستغيث ان الباب يفتحه ومشي يفتحه فالعاذ بالله بسور الله باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العظيم نحيتهم فيه ظلمة بعضهم قال العذاب هنا في ظلمة بعضهم قال السور ده هو الحجاب وبينهما حجاب وعلى بين الجنة والنار فباطنه فيه الرحمة ده نحية الجنة وظاهره يبقى باطن الصور جزء من الجنة وظاهر الصور جزء من النار فبيخرج عليهم من الصور من الحر وقضوا مقال ده بولمة اي كان هي تركت كده باطنه فيه الرحمة الاتجاه المؤمنين وظاهره من قبيل العذاب لازم يا جماعة نشعر الشعور ده في الدنيا لازم الانتصال الشعوري ده يبقى بينا وبين المنافقين في الدنيا في الازمات والفتن ان احنا نشعر بالرغم ان احنا مضطهادين وفتن وبلات إلا نحن احنا اللي في الرحمة وبالرغم أنه هو بيلهس ويسارعون فيهم وراء أهل الكفر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة زي الكلاب وراء أهل الكفر عشان يبحث عن أي حاجة بس تعيشه هو بيشعر دائما بالعذاب ونحن دائما نشعر بالرحمة لازم من في انفصال شعور بيننا وبينهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم لهم خد بالك ايه 13 بدات بقوه اليوم ايه يوم ايه يوم يقول هنا بعد كده ايه ينادونهم لهم طب ليه قال شيء يقولون لهم قال لك لان لأ الايه دي ايوه بقى السور ضرب فبقى يزعق ويصور فلاقي ينادي صوت عالي اخر بقى لحظات بيصرخ فيها ينادونهم له بعد ما طلع يجري بالنور ألم لكم معكم هنا بقى التفت المؤمنين عشان يبكتوهم تبكيت بقى والعجيبة قوي ان جواب المؤمنين في بصيرة من اهل الايمان كان محل كويس جدا شخصية المنافق المؤمن ما كانش سازج المؤمن كان فاهم ليه المنافق وصل للمحلة دي وكان متابع في كل مراحله على مدار اربع مراحل فتمتم انفسكم تربستم ارتبطتم غراتكم الامني كان متابع تدهوره ما كانش ساذج المؤمن على بصيرة المؤمن مع نور فاهم دركات سقوط المنافقين كويس جدا قالوا لا المؤمن اللي ما معندوش النور ده اللي من المنافقين يقول له أنا لناكم معكم يقول له آه ساد ده فعلا ايه اللي حصل لك يا ابن؟ انت مش قلت معنا مش فاهم اللي ما معندوش النور ده مش فاهم يقول لك آه فعلا يا أخ ازاي فلان الفلاني ده بيصلي ده. دي حاجات سرية إن أنا بقى المؤمن المفروض إن المنافق يبقى فاهم المنافق له أفعال الأفعال دي ظهرت في الأزمات وقت الشدة والضيق عرفتنا إنه هو منافق يسارعون فيهم أغلب صفة تتكرر للمنافقين إن ساعة الضيق يجري يا لها سوراء الكفر مسألت المولاء ولقوا البراء عندهم ضايع يوالون أهل الكفر دايماً دي حاجة أشهر معنى تكرر في القوان بالنسبة للمنافقين لا هنا بيقول بعضنا في السنة قال ايه ليه هنا قال ينادونهم وهم قادوا المؤمنين مش هيتعبوا حتى عشان يبلغهم ربنا يبلغ صوته ما يزعوش حتى نشوف كرم ربنا بالمؤمنين ان لما يجي رب على المنافق ما يتعبوش يتكلم كلام عادي وربنا يبلغ صوته مش شايف لا مش شايف مسألة حوادث الاخرة صعب ربطها جدا انت بتعيش مع مشهد كل مشهد واحد برضو مسألة رؤية وإن كان ده مش معنا في الصورة رؤية أهل الإيمان لعذاب الكفار والمنافقين في الآخرة دي مسألة من أكثر المسائل اللي بتشفص دور أهل الإيمان موجودة في أكثر من موضع في القرآن زي ما قلنا موجودة في آخر إبراهيم وترى المجرمين يومئذ وقرنين في الأصفاد وموجودة في آخر المتطففين فاليوم الذين أمانوا من الكفار يبحكون على الأرائك ينظرون وموجودة في صورة الصفات قال هل أنتم مطلعون سوجه عشان كده بعض مفرسين قال كل مؤمن وهو قاعد في الجنة على القريكة بتاعته يتفتح له كوة طاقة اللي هي شباك بيبص في جهنم على مكان اللي كان بيعذبه او بيسخر منه تخيل يتفتح هو قاعد كده قاعد على القريكة بتاعته واعد بيشرب بقى الخمر بتاعت الـ الـ الجنة واعد بقى ايه فيقول لي اللي معاه انا هفرقه على حاجة يتفتح شايف فلان ده اعمل اللي كان عامل عينه حلقة كاملة <تصفيق> اهو وده اللي كان بيضرب مثلا سيدنا بيال ده اللي كان بيعزب اهو فياشف صدره دي من الحاجات اللي بتاشف صدور القوم من ايه مؤمنيات سيدنا برضو الراب دايش في صدورهم قالوا بلى كلمة قلماتكم معكم الكلمة دي الوقت بيقولوها وقالوها قبل كده في الدنيا ساعة نصر الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح. من الله قالوا: ألم نكن مع نفس السؤال لسهامي؟ سألت لما المسلمين كسبوا، قالوا لهم إيه؟ أيا منكم معه؟ وسألت لما المسلمين معهم نور في الجنة، ألم نكن معه؟ وسألت لما اليهود عذبوهم، إنتوا زيت روح تقول لهم إحنا معكوا؟ وإذا أخذ زمان قلوا أمنا إذا خلاوا لشتين قالوا إن معكوا. يبقى هو مع كله، هو عملي كرر الكلمة دي لأي حد بيكسب. انا معاك انا معاك اي حد يوم يمقالف انا معاك قال انكم معكم قالوا بلى شوف بقى بصيرة اي الامان ولكنكم رقم واحد فتنتم انفسكم يعني ايه فتنتم انفسكم لما تعرض عليك الامان ما رمدش نفسك عدت تفتي نفسك وتردد نفسك عدت تخد بالك من كلمة فتنتم انفسكم يعني نفسك لو كنت سبتها ممكن تهدأ نفسيتك ممكن تنساحب الى الايمان ربنا بيقول احد معاني في سورة البقرة يكاد البرق البرقه يعني تكاد ايات القرآن ان تهديهم بس هو رافض يعني يكاد نور القرآن مع ان بالنسبة للمؤمنين ده مش برق ده نور احنا عندنا ايات القرآن بتبقى بالنسبة لنا نور بالنسبة له بتبقى برق خطفات لامعة لانه مش سيد نفسه للقرآن يكاد البرق يختفوا ابصارهم احد المعاني يعني فهنا هو كاد ان يؤمن لكنه فتن نفسه قاعد طب اروح طب افرد وفضل ايه يفتن في نفسه لما فتن نفسه ومرماش نفسه من الاول وما بقاش منقاض اصبح متربس يقول لك لا بقى اللي مش هيسيب نفسه ايات معرفة الله اللي في اول سلطة الحديد تنزل على قلبه وايات الدار الاخرة تنزل على قلبه هيعيش مفتون بعد ما يعيش مفتون يدخل في المحلة رقم اثنين يبقى مش عارف يختار تامشي هنا ولامش هنا يبدأ يا تربص يا تربص يعني انتظر له تقوله هتعملي في الموقف اللي جاي يقولك والله هنستنا لو فلان كسب هن لو العلمانيين كسبوا نبى احنا, إحنا إيه علمانيين لو شيوان كسبوا نبى إحنا إيه شيواني خلاص هو سيب خلت ال, ال ال الديانة الانتماء بتعطوه سيب ما بيستناش ابدا بالالم الايه؟ ما جاب ابدا لا ونشوف ده المتردد زي ما قلنا الذين تتربصون بكم فان كان او كان يشوف بقى النتائج لما فضل متردد فضل دايما في شك حتى لما المسلمين بيكسبوا وهو ماشي معاهم برضو مرتبك لان ما عادش عنده عقيدة حتى والكفار منتصرين وماشي معاهم طب خلاص خليك كافر بقى لا افرج المسلمين كسبوا يمشي مع المؤمنين وهم كذبانين يعني اتقدروا وراجعين منتصفين ممتاع وبرضو ايه لأ مرتاب انا شاكك وفاتح مات برضو شاكك وغزوات النصر كلها برضو لسه شاكك هو خلاص دخل عامل زي ايه جزال رجل يجذب ويتحرر كذب حتى يكتب عند الله ايه هو فضل كذاب حتى لو الموقف مش محتاج كذب تلاقي بيجذب فهو فضل المرتاب فتن نفسه وترفص هيفضل طول عمره ايه مرتاب وغراتكم الايه ال امت بقى يبقى هو له بقى حاجة خاصة ثابتة بيه امت بقى المسلمين يكسبوا على طول فيبقى مسلم ولا الكفار يكسبوا على طول حتى جاء امر الله اغلب المفسدين جاء امر الله يعني انهم ايه ماتوا وان كان ابن عطية في المحرور الجزء جاء بمعنى حتى جاء امر الله اي نصر الله ان المسلمين انتصروا النصر المبين الشاهد اللي هو مره بأربع مراحل فتل نفسه فبعد ما فتل نفسه فضل منتظر متربس بعد ما فضل منتظر متربس فضل مرتاب حتى لو مش يعني المتربس دي لسه مختارش طريق يعني كده يعني يمين ولا شمال المرتاب حتى بعد ما مشي مرتاب ذيك ربنا يقول ايه زي ما قلنا في آية الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتب يعني بعد الإيمان ممكن ترتاب ايوة ممكن ترتاب ازاي؟ تحصل أزمات تخليك تشك فكلمة ثم لم يرتابوا سواء فيها تراخ زمني أو حاجة اسمها تراخ رتبي يعني رتبة أعلى من مرتبة الإيمان أنك لا تشك أبدا سمعت شبوات لا تشك أبدا حصلت أزمات زي غزيمة أحد لا تشك أبدا ثم لم يرتب. يبقى مرتبة عدم الريبة مرتبة أعلى من الإيمان ثبات بقى إنما المؤمنون الذين أمانوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا هم لما ارتابوا لم يجاهدوا يبقى الجهاد يحتاج الى عدم ريبة عايز انسان موقد فاعة الجهاد والباز لو شاكك هتلاقيك مش حتى لو انت شجاع حتى لو انت قوي تلاقيك مش قادر طب نفسك تقولك طب ايه فرد لذلك دايما اللي مش ضبط ميته بحاجة تلاقي دايما متردد فيه يعني اللي مش ضبط اللي مش مضبط ميته بحاجة تلاقيه ايه؟, إيه متردد طب اروح ولا مروحش لما بتزمط نيتك وبتبقى واضحة وخالصة وصفية وموقن بنتائجها حتى لو مش هتشوفها نتائج بتلمي نفسك فيها وغراتكم الأمني حتى جاء أمر الله وغراتكم بالله الغرور الغرور قيل أي شيطان غراتكم بالله يعني خلاكوا لا تقدروا الله حق قدر غراتكم بالله الغرور الغرور انك لا تعطي شيء قدره الغرور كل الشيطان أكثر لأنه صدقه ولا أكثر مخلوق بيخدعك وبيخدع ناس هو شيطان عشان كده اسمه الغرور يعني بيغر الناس وأكبر وظيفة للشيطان بما إنه هو غرور إني يغرؤهم يعني يغرؤهم يعني يظهر لهم الأشياء على غير القيمة يبقى أكبر وظيفة للشيطان إني يوريك الصلاة حجمها أولياء ويوريك الشهوة حجمها كبير ويعكس لك المزج بأكبر وظيفة للشيطان وبالتالي أكبر وظيفة الشيطان للإنسان هم إيه؟ يقلبوا الموازين يظهر الحاجات العظيمة على انها حاجات بسيطة ويظهر الحاجات الحقيقة على انها حاجات عظيمة يعادهم ويومنيهم أجلب المفسرين قال غرقوا بالله الغرور، يعني زي ما قلنا كده خدعك يعني خلاك ما تقدرش ويحنا ما قول الغرور تشوف حاجة مش في قيمتها فخلاك تنظر الى الله عز وجل مش بالقدر التعظيم الله خلاك تستهين بالله وقل لك أيها المسلمين قالت الزيت معناها غراكم بالله أي بسبب الله يعني قال لك أنت كده رضي ربنا صح يعني قاعد يقول لهم أنت كده ماشيين صح أنت كده بترضوا ربنا صح وأسقطها على قول الله عز وجل قال إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ما بيشعرش هو معتقد نفسه ماشي صح فالشيطان ضحك عليهم وخلاهم يحسوا أنهم ماشيين صح وغرّكم بالله غرور قولي الأخير ده كان اخترب مع فاليوم لا يأخذ منكم ما ثدية فلوس الوقت عزيز فا والآن إحنا قلنا بلد بأول حاجة خالص آمنوا بالله ورسوله وإيه وانفقوا لا تجاي تنفق لا خلاص الإنفاقا في أزمات الدنيا مش الوقت فكل وقت كل طاعه ولها وقتها زي ما قال العربي النبي صلى الله عليه وسلم قال وباوك على الإيمان والهجرة قال له الإيمان أقبل أما الهجرة راح له في المدينة فقال فقد نلت ومضى أهلها بما خلاص في حاجات لها وقت بتروح خلاص فاليوم لا يؤخذ منكم فدية لأنتوا اللي كنتوا عايشين وسلمين ولا التانيين ولا ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير تعريبا قرأت بس ما عايزة جمحة في القرآن تقريبا كلمة هي مولاكم عن النار مجاتش في القرآن غير في الموضع ده واللي يرى موضع يذكرني قرأتها بعد التفاسير ان كلمة مولاكم النهار مجاتش في القرآن كلمة هي مولاكم لفظ المولى ده لفظ عجيب انه يتقال عن النار مشكلة المنافقين انه بيبحث عن مأوى وبيبحث عن من يتولى يعني المنافق عايز نأوى يا إما يؤوي للمؤمنين يا إما يؤوي إلى الكفار عايز حد يتولى أموره يا المسلمين يتولى أموره يا الكفار إيه هو مش صاحب مبادئ وعقيدة مدافع عنه هو ملوش أي حاجة يعني لهو إيه لا هو لا هو بيتبع عقيدة ولا هو في دماغه شهويته بس مصلحته فربنا بيقول له كله هيبيعك مش هيتبقلك في النار كله هيبيعك مسلمين هيبيعوك مؤمنين كفار الشيطان كله هيتخلى عنك مأواك مش هيتبقى مأواك هتأوي الى النار مأواك النار هي مولاكم مولاكم هي اللي هتتولى يعني تخيل حاجة تشبيه عجيب جدا تخيل كلمة ولي الامر بالنسبة للطفل هو اللي بيأكله وبيشربه وبيوديه المدرسة هو اللي بينه كل حاجة فالنار هي اللي هتعمل كل حاجة أسلك نار رسول هي اللي هتتولى أمورك مولاك مش ع... مقاليتش المعنى ده بس ممكن يوارب السلام مقاليتش اللي انا عرف امه هوية يعني هيسقط في جهن لأ انا اسكر تقريبا حد ذكر معنى ده ظني زين بصورة الفراعة ممكن يكون حد ذكر المعنى ده ان امه هوية عاي امه النار هي اللي هي اللي بتتولر عائدة مش متذكرة بصراحة فهنا هي مولاكو هي اللي بتتولدها فكأنه ليس له ولي ولا نصير محدش يرفعه بقى خلاص هو طول عمر بيبحث عن حد ينصره عن حد يستخبه ويسطعه فربنا يقوله في الآخر ملكش غير الإيه ملكش غير النار هي مولاكم وبئس المصير أسوأ اختيار اختار اختاره واختار المنافق دايما المنافق معتقد أنه ناجح وذكي بيقدر يضحك على الناس كلها بفاجأة أنه أكتر واحد يدحك عليه هو أكتر واحد هينزل فين في الدرك الأسفل أكتر واحد يدحك عليه هو المنا كان معتقد بدوني انه اكثر واحد ناصح كان اه زي ما الناس قال يا صحيح مسلم كالشاء المنافق كالشاء طيعر الى هذه مرة و هذه مرة كالشاء بين مجموعتين يعني عاملة زي الشاء اللي فيه ايه مجموعة من الشاء هنا و المجموعة تروح هنا وشوية ايه تروح هنا فهو كان معتقد فربي يقول بئس المصير اسوأ مصير هو مصير ايه المنافق والعزبالله ألم يعني بعد بقى الخطاب ده كله ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا في الذين أُوتوا الكتاب من قبله، فطال عليهم الأمد، فقسى قلوبهم كثير منهم فسيكون. أعلم أن الله يحل الأرض بعدمتها، قد بينا لكم بهذا الآيات لعلكم تغفلون. في هذا القدر الله. شاكله صح؟ هنطولنا عليكم. الآية عايزه بس شرح تفصيلي شوية. هول بس فياكل متنعش إن نبدأ منها المرة الجاية؟ بعض المفسرين قال. اغلب المفسرين جمهور المفسرين ان الخطاب ده للمؤمنين حقيقة ان الخطاب ده لأهل الإيمان حقيقة عتاب لأهل الإيمان اللي تباطى عن البازل والإنفاق في لما ربنا قال له وما لكم ألا تؤمنوا وما لكم لا تؤمنون وما لكم ألا تنفقوا فشوط في النفاق في, يوم الإي... في النفاق اللي يحصل يوم القيامة عقبة النفاق يوم القيامة فبيقول له بقى بعد ما التطويفة دي اللي حصلت بقى لسه مش عايز ألم يأني الذين آمنوا وان تخشى خلقهم لذكر الله ومنذروا من الحق ولا يكون الآية بعضهم قال ألم يأني للذين آمنوا في الظاهر بقى بعد مطوث بالمنافقين في جهنم رجحهم تاني الدنيا وسألهم بقى السؤال ها. لسه مش عايز تؤمن بقى ساهمين معايا يبقى إما كلمة ألم يأني للذين آمنوا المؤمنين حقا بس لتبطأوا عمل باز أو المنافقين فكلمة آمنوا في الظاهر يعني ألم يعني الذين أمانوا في الظاهد إنه يؤمن بجد بقى أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ماشي؟ بينوطة النوطة الثانية اللي أختم بيها ربنا بيقول ايه؟ ولا يكونوا فالذين قوتوا الكتاب من قبل رقم واحد كان عنده كتاب رقم اثنين فطال عليهم الأمد يعني قعدت عليه فترة بعيد عن الكتاب فطال عليهم. الأمد. رقم ثلاثة فايه؟ فقصت كلهم رقم اربعة كثير منهم دي مراحل الانتكاس. مراحل الانتكاس دي بقى كان في الاول معه كتاب يبقى دي مراحل الانتكاس بالنسبة لمن بالنسبة للمؤمن مش المنافق يعني ده كان مؤمن كان معاه كتاب لو قلنا اخدنا رأي جمهور فسينا الاية دي بتخطب مين المؤمنين يبقى اهل الايمان عندهم بصيرة في سقوط المنافقين في الدركات وعندهم بصيرة في كيف ينتكس المؤمن يعني جابت اربع مراحل لسقوط المنافق فتنتم انفسكم تربصتم ارتدتم غراتكم بالاملية وجابت اربع مراحل لسقوط المؤمن كان قوته الكتاب طلع عليه الامد قلوبهم كثير منهم فازقه المؤمن عنده بصير باي تغير في حالة ايمانه انت بيقع يبقى مركز عارف المنافق بيقع ازاي اللي كان اصلا منافق عارف اينه وقعه في النفاق اللي اصلا مدخمش الامان فمن اول لحظة عمل في نفسه ايه فتنتم انفسكم وعارف اللي هيدخل في الإيمان ويؤمن بالكتاب ويؤمن بالقرآن إزاي ممكن يتحول من هذه المرحلة إلى مرحلة الفاسق عنده بصيرة هنا وعنده بصيرة هنا عارف إمت... هنا إزاي ما يقعش وهنا إزاي ما يقعش عنده النور هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم إيه من الضلية والنور مرة الجاية نكمل بإذن الله عز جل سبحانك الله بحمدك أشهد لأنت أستفروك أتبريك لذلك الله أكبر.